فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إن كنا طارين أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ان لكم كتاب فيه تدرسون